احبك ما عرفت اني الثمن إن في حبك ابوصل للجنوب يلي بحضورك انا القالي وطن وفي غيابك انسى نفسي من اكون قبل احبك للجنون هي اللي بحضورك أنا لقي روحي ولا غيرك سكن انت وحدك كان والعالم تجال والظلال عليك قبل توصل حكال يا, تكون بقلبي يا بقلبي تكون. انا بوصل للجنون هي اللي بحضورك انا لقالي وطن وفي غيابك انسى نفسي te bin gelek